وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا من السماد والأرض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم